م و س ل ع ه ا ل ر ن ا ل ل س ي للعلوم الاسلاميه t l a b e you. s